بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون 119 ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين حَسِبَ أم حسب الذين يعملون السيئات أن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 ولَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَّا 119 ومن بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 110 وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 111. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 112. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 إليه ترجعون 112. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 114. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن اللهم ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاءه أولئك يأسي من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 119. فآمن له لوط 110. وقال إني مهاجر إلى ربي 111. إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب 112 وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 111. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين 112. قال إن فيها قالوا نحن أعلم بمن فيها 116. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 117. ولما أن جاءت رسلنا لوطنسين أبيهم وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.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 وإلى مدين أقامهم شعيبا فقال يا قوم عبدوا الله ورجل اليوم الآخر فقال يا قوم عبدوا الله ورجل اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 111. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 112. ومنهم من أخذته الصيحة 113. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا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 115. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 116. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين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 119. ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 110. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون 111. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 115. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين 116. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون 111. وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم 112. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله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 ما نجأهم إلى البر إذاهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أننا جعلنا حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم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 119. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين